فَ نَظْرِب عَنكُ مُذذِك ر صَفحًا أَنْكُ تُم قَوْمًَا مُسْبين وَكَمْ أَغسَلْنا مِن النَّبين فيِيأَووَدين وَمَا يَأتهِم مِ النَّبين إِللا كانَوا بِهِ يسْتَهْزئون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 111. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون 112. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون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 مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا, وإنا عَلَى آثَارِهِمُ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ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 ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وَإِنَّ به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَةً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً م تَواحِدَة ال لجَعَ النالِمَ يَكفُرُ بِال الرَّحمَان لِبُلوتِهِم لَجَعَناالِمَ يَكفُرُ بِال الرَّحمَان لِبُيوتهِمْ سُقُفَّ فِ الضَّتِ وَلِبُيوتِهِم أَبْوابَو وَسُرًا عَلَيهَا يَتَّكِ أُونَ وَزُفْفَا وَإِنْ كلُلّ ذلكَِكَ لََّ مَتَاع حَيةِ الدُّنْيياَا وَالآخِرَة عادَ رَبِّكَ للِمُتَّقين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 119. وبينك بعد المشرقين فبئس القرين 110. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون 111. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. 111. فإما بِكَ بك فإنا منهم أَوْ 112. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون 113. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم.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 111. إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون 112. وقالوا يا أيها الساحر اذع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون 113. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم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 114. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين 115. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين 111. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين 112. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين 113. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون 114. وقالوا 112. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون 113. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل 114. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وَإِنَّهُ وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون 118. هذا صراط مستقيم 119. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو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 116. لِبَعْضٍ عذون إلا المتقين 117. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 118. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين 119. أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يُطافُ عَلَيْهِنَّ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنَافِسُ وَتَلذُ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ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 117. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 118. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون 119. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين